أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة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 إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من اجل الصلاة يكون الزكاة وذلك دين اجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية